الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكيرا لمن يخشى تزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر وأخفى الله الله لا الله له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاه نوديا يا موسى نوديا يا موسى إني أنا ربك فخل عن عليك فخل عن عليك إنك بالو قدست طوا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزاء كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها والتابعها واه فتردا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 سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا تخرج بيضا من غير سوء.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 أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كفيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى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 أني فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لوعدول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي. وكفتقول هل فتقول هل اتلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى اذهبا الى فرعون انه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُوا أَوْ يَخْشَيا قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَظْلِمَ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 لا يطل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعزوا إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآية لأولنها من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 بينا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا.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 ساحران يريدان أي يخرجكم يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم فاجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفّا وقد أفلح اليوم من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 تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 شد عذابا ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لم نعثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فقطما ان تقض تقض إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إن هُوَ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لهم الدرجات العلا اللهم إنا نسألكم بفضلك الكريم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله